أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعبها وكان وراءهم ملك وَكَانَ وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.